وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عروف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني إلى الله فقد صغت قلوبكم وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عَسَى رَبُّهُ أَن يُنْزِلَ فِيكُمُ الْأَنِيَةَ أَن يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا من وأبكارا يا أيها الذين آمنوا وقوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها عليها ملائكة غلاغ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم يا ايها الذين كفروا اليوم إنما تجزون ما كنتم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 يُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بين وَبِأَيْمَانِهِمْ بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أثمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير الكثّر والمنافقين وغضب عليهم و mouthsهم جهنم وبأس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما, فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخلا وَاللَّهُ مَثَلَ الَّذِينَ آمَنُوا رَأَتْ فِي الْعَالَمِ إِفْقَالَتْ رَبِّنِ لِي عِندَكَ بَيْتَ فِي الْجَنَّةِ وَنَجِنِي وَنَجِنِي مِنْ فِي الْعَالَمِ وَعَمْلِهِ وَنَجِنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ نور ياد ندى الَّتِي عمران التي احصنت فرجها فنفقنا فِيهِ فنفخنا فيه بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وصدقت وَكَانَتْ ربي الْقَانِتِينَ من